بوك 2 8 دي ست اي اوسم ثمانية وثمانون ثمانية ماضي الأفعال المساعدة اثنين ماضي الأفعال المساعدة 2 моят син не искаше لم يريد ابني أن يلعب بالدمية لم يريد ابني ان يلعب بالدميه моята дъщеря не искаше تريد ابنتي أن كرة القدم لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم موايتا <تصفيق> жена لم زوجتي أن تلعب معي شطرنج تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج <تصفيق> نيس د راجدة أرا اولا لا يقوم بها أرادة اولااد أن لا يقوم بذها نيسك داب استة لم يريد أن يرتب الغرفة لم يريد أن يرتب الغرفة te ne iskhakha dasi lagat lam yurid an yadhhab ila asratihum lam yurid an yadhhab ila asratihum toy nebivashe da yadet svadolet lam yusmah lahu an yaakul aiskrim Toy nebivaše da jede لم يسمح له أن يأكل شوكولاته. لم يأكل شوكولاته. Toy nebivaše da jede bomboni. لم يسمح يأكل ملبس можах да се пожева нешто سمحالي ان أتمنى لي شيئا سمحالي لي شيئا можах لي, لي ثوبا سمحالي لي ثوبا موجخ دا سي فيเซما بومبون سميخلي ان اخوذ لي حبه شوكولاته سميخلي ان اخوذ لي, لي, لي حبه شوكولاته هل سمح لك ان تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطياره Можеш ли да пиеш бира в هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب في المستشفى؟ Можеш ли да вземеш кочето أن تدخل معك الكلبة إلى الفندق؟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 أن يسهروا طويلاً